يا رب يا رب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه فهذا مجلس مذاكرة هو الأول من نوعه استعظنا به عن بعض المجالس التي كانت تعقد في مثل هذا الوقت وقد أجلت لظرف طرق وأود قبل الشروع بالمذاكرة مع الإخوة أن أنبه على عدة مسائل كنا نعدها من الثوابت التي لا تقبل نقاشا وإذا ببعض الناس يثير غبارا في الطريق ونحن في عصي عبث النوابت بالثوابت المسألة الأولى مسألة حجية قول الصحابي في باب الاعتقاد يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة التي يقرأها المسلمون في كل ركعة في كل صلاة طبعا باستثناء الحنفية في صلاة الجماعة حتى في السرية لا يقرؤونها لكن هذا اطلاق اغلبي اهدنا الصراط المستقيم معلما عباده المؤمنين ما ينبغي عليهم من الدعاء سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته يعلم عباده المؤمنين الدعاء الذي ينفعهم في دنياهم وآخرته فعلمنا سبحانه وتعالى ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين وصراط الذين أنعم عليهم فسره أبو العالية فيما روى ابن أبي حاتم في تفسيره قال أبو بكر وعمر وهذا كالتمثيل على الصحابة وهذا من دقيق الاستنباط منه رحمه الله أبو العالي الرياح رفيع بن مهران تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره معتمد في التفسير عند كثير عند عامة من صنف في التفسير المأثور الله عز وجل يقول من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رأس الصديقين في هذه الامه ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر الصديق ورأس الشهداء في هذه الأمة عمر حمزة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أنه قتل شهيدا كما نص على ذلك ابنه ابن عمر فيما روى الإمام المالح الموطأ وعثمان رضي الله عنه أيضا كان شهيدا وعلي رضي الله عنه أيضا كان شهيدا فالراشدون هم رأسه الذين أنعم الله عز وجل عليهم ثم تتمت الآية ثم تتمت السورة في قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفسرها جماعة من السلف وروي في ذلك حديث مرفوع أن غير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى فإذا الذين أنعم الله عز وجل عليهم منهم هم هم الأمة, هم الأمة الإسلامية ورأس هذه الأمة وأفضلها الصحابة رضوان الله عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا هذه فضيلة عظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنهم هم رأس هذه الأمة وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رتب الرضا على اتباع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولا أصدق في هذه الأمة ولا أبر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم أعمق الناس فقها وأقلهم تكلفا ذكر أبو نعيم في الحلية عن ابن سيرين أنه ذكر مسألة فقال له مقابله يعني كأنك فقت من قبلك في هذا يعرض بالصحابة فغضب ابن سيرين لهذا وقال والله ما نبلغ فقههم وروا عبد الرزاق في مصنفه عن عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله التابع الكوفي المعروف أنه قال ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخذ به وما حدثوك بآرائهم فبل عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثنة قال نعم واستدل بهذا الحديث قال ابن مسعود ومعاذ وذكروا له ثالثا لا أذكره الآن قال أرجو وقال ابن مسعود موصيا القضاة فيما يقضون قال عليكم بالكتاب والثنة وبما قضى به الصالحون ابن مسعود الذي توفي في عام 32 للهجرة ما يعني بما قضى به الصالحون سوى قضى به السلف الأوائل وهم أنفسهم رضي الله عنهم كانوا يعرفون قدر بعضهم البعض فهذا ابن عباس في فيما روى الطبري في تهذيب الآثار يسأل عن صيام الأيام البيض فيقول كان عمر يصومهن هكذا يحتج بفعل عمر وروى البيهقي في السنة الكبرى أن ابن عباس بسند صحيح لابن عباس أنه كان, كان إذا جاءته قضية ينظر في الكتاب فإن لم يجنظر في السنة فإن لم يجنظر في قضاء أبي بكر وعمر فإن لم يجد اجتهد رأيه وروا ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما معناه ما صح عندنا من قضاء علي أخذنا به والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ما تلطخت علومهم بالكلاميات ولا بالفلسفات ولا بالأذواق الصوفية الفاسدة ولا, ولا لطخت عربيتهم بالعجمة مع ما, عرفوا ما مع ما عرف عنهم من الاهتداء التام والورع التام فيما يتكلمون به في أي مسألة من مسائل الشرع وقد روي عن الصديق أنه قال أي سماء تضلني وأي وارض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل ما لم أعلم حتى الصيوطي في الجامع الكبير يورد أثرا من طريق الصديق ثم يقول هذا له حكم الرفع إذ أن الصديق لا يتكلم في القرآن برأيه وهذا ينبغي أن يطرد في جميع الصحابة وقال الحاكم أن يثبور في المستدرك ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي عندهم في حكم الحديث المرفور فاليوم تأتي طروحة نشاز فيها تشويش على أصول أهل السنة بأن أثار الصحابة لا تقبل في الغيبيات أو لا تقبل في العقيدة هذا سخ وهذه أطروحة النشاز تخالف أصول أهل السنة فقد قال الإمام محمد رحمه الله في أصول أهل السنة أصول السنة التي رواها عبدوس بن مالك العطار السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمثك بما كان عليه بما بما هذه موصولة بمعنى الذي وهذا من ألفاظ العموم عند الأصوليين فيشمل باب الاعتقاد والفقه والأداب والسلوك يشمل جميع الأبواب وعلى رأسها هذا الباب إذا كنا لا نتصور أن صحابيا يتكلم في القرآن برأيه حتى قال جماعة السلف حتى قال جماعة من السلف أن تفسيرهم له حكم الرفع وإذا كنا لا نتصور أن الصحابي حتى قال جماعة من المصنفين في الأصول إذا, إذا جاءتك فتية عن الصحابي تخالف القياس فعلم أنها الصواب إذ أنه لا يخالف القياس إلا لدليل إذا, إذا كنا لا نتصور هذا فكيف نتصور أن الصحابية يتكلم عن الله عز وجل بما لا دليل عليه ولا مستند فيه هذا طعن مبطن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبل هذا ولا يتساهل في هذا الباب أبدا نتساهل في حقنا نتساهل في حق بعض مشيختنا يمكن هذا يقبل هذا غير أن, أن يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول النكر فهذا غير مقبول الإمام أحمد في رسالته للمتوكل التي رواها عبد الله بن أحمد في السنة يقول ولا ولا نعرف دليلا ما معناه لا نعرف دليلا من الكتاب والسنة على هذا الذي تدعون إليه الذي هو القلب خلق القرآن الذي دعوا إليه قال ولا شيء عن صاحب أو تابعي بل يذكر الترمذي في جامعه يتحدث عن تفسير مجاهد وعكرم التابعين يقول وقد, صح, وقد يعني صح عندنا أن هؤلاء لا يتكلمون في تفسير القرآن من قبلهم ولهذا تجد أئمة أهل السنة يحتفون بآثار الصحابة في كتب المعتقد فيوردون مثلا أثر ابن عباس الكلسي موضع القدمين ويريدون أثر ابن مسعود في أن فوق السماء السابع الماء وفوق الماء العرش وفوقها رب العزة سبحانه وتعالى وإذا كنا نقول القرآن كلام الله غير مخلوق وعبارة غير مخلوق هذه اقتدينا بها بأئمتنا الذين نثقوا بفقههم وعلمهم ونقول فوق العرش بائن من خلقه وهذه ليس فيها إثبات صفات جديدة ولكن علمنا أن الأئمة المتبعين ما قالوها إلا بفقه عميق وبسط هذا الفقه يعني له موضع آخر فكيف بمنهم أجل من هؤلاء الأئمة يتكلمون في اسماء الله وصفاته فننسب لهم ما ننسب حتى الأشاعرة كانوا ذو احترام لكلام السلفي في باب الاعتقاد كثير منهم انظر موصنف منهم في الأسماء الحسنة كالقرطبي وابن العربي إذا جاءوا إلى اسم الفاتن يقول يستدلون بأثر عبد الله بن الزبير إن الله هو الهادي هو الفاتن بل يعلق ابن العرب يقول هذا دليل أن الصحابة كانوا يشتقون فيجب علينا أن نقتدي في الصحابة, الصحابة في باب الاشتقاء وليس هذا محل تصويب كلامه أو تخطيته ولكن هذا في بيان هدي الناس إذا كان من قيم في إعلام الموقعين ينقل الاتفاق على قبول قول الصحابة في الأحكام إذا لم يعلم له مخالف فكيف بقوله بالاعتقاد الذي لا يقبل الاشتهاد فيكون مرفوعا حكما أما, أما أنك لو نسبت إلي أنا أنني أتكلم عن الله عز وجل بما لا دليل عليه من الكتاب والسنة ثم أجلس في مجلس كهذا ثم أحدث الله كذا وملائكته كذا ثم ذهبت وقلت عبد الله يتكلم بما لا عليه من الكتاب والسنة وهكذا من رأسه ألا يكون هذا طعنا فيه أفتنسبونه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترضونه لأنفسكم بل والله العجب العجاب في مثل هذه الأيام تخالف عالما في تضحيح حديث أو تضعيف يقول لك إذن هو لا يعرف علم العلل مثلاً والصحابي لا يفهم لا يعلم أن أسماء الله وصفاته لا تثبت إلا بالأدلة التوقيفية هكذا يعظم المعاصر وهكذا يهان السلف حمق والسفة وجرأة إذا كنا نعتبر مخالفة العالم في مسألة اجتهادية حكما عليه بالجهل فكلنا نجهل مالكا والشافعية وأحمد بن حنبل إذ أننا نخالفهم في مسائل فقهية فمن خالف عالما فيما بابه الاجتهاد لا يلزم من ذلك الحكم عليه بالجهل ولا يفهم هذا إلا من كان هو نفسه جاهلا ولا زال يقولون لا تقلدني لا تقلد مالكا أفرض أننا رأينا رجلا متعصب المذهبيا على مذهب الشافعي فجاءك وقال لك مثلا او حتى على مذهب مالك أو غيره وجاءك وقال لك انا أرى أن أبوال الإبل نجسة فقلت له لا يا أخي أبوال الإبل طاهرة بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولا يتناولوا النجس فقال لك الشافع جاهل بالسنة فماذا سترد عليه ستقول له لا هو عالم جليل ولكن قد يخفى عليه أحمد بن حنبل خالفه يقول لك تضرب كلام أهل العلم بعضهم ببعض المتعصب الأوال لا يقولون هذا كلام الفارغ هذا يقوله بعض من أولع بالجدل هذه الأيام وإن كنا نعلم أن هذا إنما وقع في باب مناظرة أو باب مفارسة من المفارسات العاصرية للاستكبار يعني الرجوع إلى الحق وإلا هذا ليس دينا عند بعض الناس ولكن نعوذ بالله من التلون في الدين هذا العبث ينبغي أن يوقف هذه أصوص سلفية قول الصحابي حجة خصوصا في باب المعتقد إذا لم يعلم له مخالف في باب الأحكام أما في باب الاعتقاد لا يتصور وقوع الخلاف لأنهم يتكلمون بغير عن غيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتصور فيه التناقض العصر الثاني كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ولا يلزم من خالف عالم لبينة أو دليل بالطعن فيه وهذا إنما هو مثلك أهل التشغيب وأهل التعصب والواجب التديم والبحث العلمي النفيه وحب العالم لا ينبغي أن يطغى على حب الحق ولا حب الشرع وعلى حب خالق هذا العالم على أن مخالفته أو تخطئته فيما بابه الاجتهاد لا يستلثم بغضا وليس هو من قوادح المحبة بل لا زلنا نرى العلماء يختلفون وبينهم من المودة والألفة ما الله به عليم أهل الأهواء فقط كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يحدثون أقوالا ثم يوالون ويعادون عليها وهي محدثات وباطلة أهل الأهواء فقط هم الذين يكفرون بالهوى ويضللون بالهوى يخترعون المقالة ثم يكفرون من خالفها وكذلك من اخترع مقالة وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي على قوله يعني مجردا هكذا بدون أدلة فقد ظل ظلالا بعيدا ولما سئل شيخ الإسلام من تيميه عن الإلزام بقول عالم معين بحيث يظلل أو يؤثم من يخالفه قال من قال هذا القول يستتاب فإن تاب ولا قتل لأن في هذا تحزيبا للمسلمين وتشتيتا لهم وتفريقا لكلمتهم وأهل السنة كان من أعظم الناس اجتماعا أهل السنة كانوا أهل جماعة اجتمعون إذا أخطأ منهم رجل حفظوا له قدره ثم دمحوا خطأه ووضعوه جانبا ثم اجتمعوهم على الصواب والحق هذه بركة السنة وأما إذا كنت أنت فستعصب إلىقول العالم الذي تحب وأنا وتعصب لقول العالم الذي أحب أنت هنا إلى فرقة وإلى شتات انا أحاول أن أظهر العالم الذي أحب او الذي أن تصبر لقوله أعلم الموجودين وأنت تحاول أن تظهره وأعلم الناس وهكذا نستمر في هذه الدوامة مع أن كون العالم الذي أنا أقلده أعلم من العالم الذي أنت تقلده لا يعني أنه في كل المثال هو صواب فهذا البحث صفا الذي يخترعه بعض المقلدة هذا لا وجه له يعني مثلا لو قلنا أن الإمام أحمد أعلم من الشافع أو الشافع من أحمد هذا لا يقتضي أن كل المسائل لو قلنا أن أحمد أعلم من الشافع لا يقتضي أن كل المسائل التي اختلف في احمد والشافع هل حق فيها مع أحمد بل قد يصيب المفضول ويخطئ الفاضل وهذه نراها الأسنان نسمع اليوم او عندما ندرس الفقه تذكر لنا بعض مقالات كبار الصحابة في مسائل معينة ونخالفها لأن نخالفها الصحابة آخر لا شك أن بالنسبة لا شك الأمة كلها بالنسبة للصحابة مفضولين لكن أنت ترى نفسك الآن أصبت الحق والصحابة ذاك اجتهد ولم يصد ما في داعي لهذه التشنجات هذه تربيه قدرا هذه تربيه حذبية المثل الثالثه التي يراد ايضاحها أن في نصوص الوعيد او في نصوص الوعد او في اطلاقات الائمه هناك فرق بين الاطلاق العام والتنزيل على الأعيان فعلى سبيل المثال نقرأ في كتب المعتقد أن السلفة كفروا الجهمية بل ادعى حرب الكرماني الإجماع على كفرهم وذكر البذار في ذوائده على كتاب الورع للمروذي أنه سأل عبد الوهاب الوراق الذي هو كان من علية تلاميذ الإمام أحمد بل كان أحمد يوصي به بعد موته من نسأل بعده قال عبد الوهاب سأله عن رجل لا يكفر الجهمية الجهمية الذين ينكرون الرؤية الذين يقولون بخلق قرآن قال لا يوصل الله خلفه وهذا منهم عن الصلاة خلف رجل لا يكفر الجهمية وفي ذلك الأبيات المعروفة لابن القيم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولقد حكاه اللالكائي والإمام عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني وصنف العلام الكبير سليمان بن سحمان رسالته إجماع أهل السنة النبوية في تكفير على تكفير المعطلة الجهمية وقال شيخ الإسلام النتيمية في درء تعارض العقل والنقل أن نصوص السلف مطبقة على تكفير الجهمية وكذلك قال في بيان تلبيث الجهمية أن ما قاله الثلف في تكفير الجهمية أعظم مما قيل في, في, في الرافضة والمرجئة والقدرية وأيضا قال البخاري في خلق أفعال العباد إني لأكفرهم يعني الرافضة والجهمية لا لأستجهل من لا يكفرهم ونقل عن شيخه عبد الرحمن عن, عن شيخ شيوخه عبد الرحمن بن المهدي أنه قال هما ملتان الرافضه والجهميه يعني ملتان غير غير ملتنا ونقل هذه المقاله شيخ الاسلام عن جماعه من اهل الحديث انهم لا يدخلون الجهميه والرافضه في 72 فرقه ومع ذلك نرى أن جماعه أن بعض ائمه السنه بل كثير منهم لم يكفروا بعض أعيان الجهميس كما ذكر ذلك أخيه السلام من عن الإمام أحمد في شأن المعتصم هذا مشكل عند بعض الناس أليس هذا تناقضا تقولون كفار من قال القرآن مخلوق كافر من لم يؤمن بالرؤية فهو كافر يشكل فكيف هذا اسمه إطلاق عام وله نظائر ما نظيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام هل هذا معناه أنك إذا رأيت نماما الآن تقول هذا لن يدخل الجنة تقول يقول شخص قد يكون تاب لا مات على النميمة تجزم له لا تجزم لماذا لأن الوعيد قد يتخلف لما لأنه تحت المشي أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء كذلك نحن إذا, إذا قيل في بعض المنتسبين للقبلة من قال كذا فهو كافر أو الفرقة الفلانية كفار القدرية نفات العلم الأوائل ما حكمهم كفار معبد الجهني ما تبرأ بالعمر من نفات العلم الذين يقولون لا قدر والأمر وأنف ومع ذلك بعض عيانهم لم تكفر مثل معبد الجهني ما المراد أن بعضهم لما كان جاهلا أو متأولا لم ينزل عليه هذا الحكم بعينه ولكن الحكم العام أنه كفار معنى كفار أي واقعون في الكفر كيف يعاملون لهم أحكام خاصة المحمد لا يصلي خلفهم لا يناكحون لا كذا لا كذا هذا بحث ولكن هل هو بعينه يقال عنه كافر هذا بحث آخر لكن من وقع في بدعة مكفرة ما حكمه هذا ما حكمه يكون مبتدعا كما ذكر في عقيدة الراثيين قالوا ومن وقف بالقرآن جاهلا بدع ولم يكفر عن القول بالوقف عندهم تكفير قالوا ومن وقف بالقرآن وهو يعلم الكلام فهو جهمي ومن وقف بالقرآن جاهلا لهذا تجد مثلا كلمة بعضها للعلم في ابن حزم جهمي جلد يستجل شخص كيف قيل فيه جهمي جلد وهو يعني محكوم بإسلامه ونحن قرأنا في كتب المعتقد أن الجهمية هذه فرقة مكفرة وبعضهم أخرجها من 72 فرقة على أن ابن حزم خالف الجهمية في مسائل كثيرة وإنما وافقهم في بعض المسائل كتأويل السمع والبصر وقوله أن أسماء الله أعلام وليست بنعوت وغيرها من المسائل الدقيقة وهو كان يكفرهم فقال فيه بن عبدالهادي في طبقات علماء الحديث وجه ميون جند وقال شيخ سلام من تيمية في, في شرح العقيدة الأصبهانية أن كلام بن حزم قرمطة فهذا لا يقتضي التكفير فهذا هو الفرق اليوم مثلا تقرا في دعوه طيب طيب طيب طيب فهذه هذه هذه هي المثل لما ياتي شخص يقول عن فرقه معينه المختار فيها انهم كفار هذا لا يعني أنه يكفر احيانهم ولا يلزم بهذا وإلا لا يلزمنا نحن تكفير المعتصم والواثق بكل من قال فيه جهمه ما يلزم هذا هذا الالزام يعني الزام ضعيف لذلك من لايع الأمور رأيت بارك الله فيك اليوم مثلا بعض إخواني بل جماعة من أهل العلم ممن يرى إعذاره من يعبد القبور بالجهل رأيت هو يرى أن عباده القبور شرك ويرى إعذاره بالجهل لما عذره بالجهل ماذا يقول عنه وهو يعتبر هذا من الدين يقول عنه مبتدع على الأقل وليس كذلك شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله لما قال للجهمية في عصره لو قلت بقولكم لكفرت هو الآن يراهم من أهل السنة هو نعم لا يكفرهم لكن لا شك أنه يرى يقول قلت للجهمية الحلولية والجهمية النفاة لا شك أن يراهم مفتدعا من الطرائف التي فيضحكني بها بعض الإخوة للتو أن بعضهم يأتي بما قيل في إبراهيم بن أبي إحياء أنه جهمي قدري رافضي معتزلي يجتمع فيه الشر كله ثم يقول يعني هل هم معنى هذا أنه كافر؟ وإذا قلت أنه ليس كافرا فقد تناقفت و... هذا كلام فارغ أخو لا شك أن السلف يرون أن بدعة الجهمية مكفرة ولا شك أنهم يرون أن بدعة القدرية نفات العلم مكفرة وهذا الرجل كان ركن من أركان الكذب ما أدري الدفاع يعني اذا لم نقول عنه مفتدع ماذا نقول سلفي سلفي قدري جهمي معتزلي هذا ذكرنا في بطوفي كان من تلاميذ ابن تيمية ولكنه كان رافضيا يعني كان عنده وقيعة في الصحابة وكان حنبي للمذهب هو حاجة عجيبة وفي ميل للظاهرية فكان يقول أنا حنبلي رافضي ظاهري إنها لأحد العبر يعني يقول أنا ثالفة أنا, أنا نكتة فسبحان الله يعني إيش تريد مني يقول هل الإمام أحمد عندما قال في إبراهيم بن أبيحي جهمي قدري معتزلي هل يريد تكفيره لا يريد أنه من أهل السنة مولانا يريد أنه سلفي إذا لم يكفره فهو مفتدع بالنهاية. هذا المراد وهذا المطلوب ترى يقولون في شخص جهمي ويجوزون الصلاة خلفه مثلا والفتية لا تختلف عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الصلاة خلفه الجهمية إلا في الجمعة وصلوات الحج والعيدين التي تكون إذا كان هو الإمام الأعظم وأحمد كان يصليها خلفهم ويعيد كما في مثال أبي داود فهذه المثال ما ينبغي أن لها أشباه العوام ينبغي أن تحرر هو الطريفة والله هذا الجهم المعتزل كذا ليس مكفرا ويبدو أنه ليس مبدعا أيضا وصار محنة صار يمتحن فيه صار الامتحان ما هو فيه امتحان بتعديل امت أهل البدعة هذا الدجال ابراهيم بنبيحيا ثم يرمون اخوانهم بالبدعة انظر السف والحمق عجائب والله نحن نعيش في عصر غريب هو من ظهر هذا ايش اسمه تويتر وكثرت الهنبثة صار من يريد ان يهذر يهذر يقول الحسن البصري رحمه الله قرع النعاء لخلف الرجل قل ما يلبث قلوب الحمقى يعني قرع النعال للناس إذا تمشي خلفه إذا كان احمق مباشرة يطير, يطير. ماذا نقول اليوم نقول كثرة الفلورث قل ما تلبث قلوب الحمق بعض الناس يتابعك ترى إذا تابعك شخص ما هو ضروري يعني ما أعتقد علمك ممكن يتابعك يضحك شوي ممكن أن يتابعك يصيح تصيد ايش هو تت لما... عندما تقول يتصيد يعني يعني تفكر ان الامر فيه نوع من الصعوبه والصياد تعرف انت البحار الصياد يرمي سناره ويصبر قليلا او كذا هم هذا لا هذه حاجه واضحه جدا يعني ما ايش انتقي انت اي شي اغمض عينيك هكذا وضع على اي تغريده تجد تجد اشكالا تجد ها تجد يعني على الأقل على الاقل تجد خطا املاءيا يعني وما ادري واحد ما يتعلم الاملاء ويجي يتكلم في في العقيده وإن كان يعني هذا يوم مكتوبي بعض الاخوه لكن يقول لك هو جهمي معتزلي هو كافر عندك ولا شوف يا سلام جهمي رافض معتزلي قدري أبا أقول مبتدع أي شيء كان ها اللهي عجيب لا هو هذا بحرف الألف فهو يبدو أنه يعني يعد ردا فذهب إلى كتب الجرح والتعديل ليرد على ما يسميهم الحدادية فبحرف الألف إبراهيم ضايت هم المحدثون يذكرون أحمد قبل الألف بس يعني هذا وجد هذا المثال فهو يعني وقف على هذا النموذج ليستخرج هذا الرد المفهم أعوك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فاستخرج لنا هذه الدرة رجل يمتحن برجل جهم معتثلي رافضي قدري يقول هل هو عندك كافر أيها الحدادي فإن قلت أنه كافر فقد جهلت ظهر جهلك, بحر جهلك سبحان الله من وقع في بدعة مكفرة جاهلة يبدع فإن قيمة عليه الحج يكفر هذه هي القاعدة التي عند أهل السنة بارك الله فيكم ولا عن إذا فيه هاي تعقيب وفيه أي سؤال أو إذا فيه هاي فائدة نستقبل ما فيه إشكال واحد يجلس مكاني هالشكل جافر مسالة من مام على جافر مسالة من مام يد عليه مسالة الوعيد الهان, الوعيد الهان الان مثل اخر نعطى الخوارج كلاب و اهل النار هل معناها كل خارج كل ما نسميه خارجي نشهد له بالنار؟ والنبي قال كلاب و اهل النار أليس كذلك؟ لكن انا اتكلم عن ايش مثلا واحد وقع في بيدها كبرية وقمت عليه الحجة وقمت عليه الحجة كثروا ما باعوا تدني استجابوا ضل على البداسه ممكن لما املا حتى لو ظل مثلا مثل ما ما مثل تنشدوا هو هو نحن نتكلم على هذا الجامع نتكلم على هذا الجامع طبعا اقامه الحجة يعني هناك كلام دقيق للشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في كيفيتها وانها تقوم يعني بازاله الشبهه واظهار ادله الحق هذا يقول الشيخ بن سحمان يقول الحجة لا يقيمها الجهال وإنما يقيمها من كان عالما يعني الحجة يعني الآن حن مثلا على وضعنا من يقيم علينا الحجة اي اي شوف كيف يقيم علي الحجة هذا الممتح ببراهب البيهي ايه لا الله سبحان الله يعني إبراهيم بن هذا الدجال فارم إحنا سبحان الله خذ من بلا يعني هدوى عفار هدوى النصارى نعم هذا الكفر الأصلي نعم ليهدوى النصارى بعيانهم كفاري خالف في هذا إبراهيم ورحيلي فقط يعني إبراهيم يقول ها تكفيرهم باب العموم لا باب الأعيان جيد نعم هذا, هذا ظاهر اختيار أولئك يعني الذين قالوا ملتان وكذا لكن تصرف أحمد مع بعض الولاة وعلى ما نقل شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله لكن أحمد كفر بعض أعيانه اللي يعلم أن كثير من أعيان جهم يكفر بشر المريس يكفر بعينه قتيل بن سعيد يقول كافر بل حتى المأمون على الصواب أن أحمد كفره أو كثير من الناس يخلطون بين المأمون والمعتصم أما المأمون فذكر الخلال في السنة أنه قال مروا بقبر ذاك الرجل بطرسوس فقال الكافر الكافر فقال أحمد نعم الكافر هو الذي بدأ هذا الأمر هذا المأمون لأنه هو الذي بدأ الأمر وهو مات بطرسوس أحمد ما رأاه أحمد دعاء لا يراه كما ذكر عبد الغني المقدسي في في محنة الإمام أحمد وهو الذي بدأ هذا الأمر والمأمون كان عالما يعني ليس كالمعتصم المعتصم لا كان عام إلى العامية أقرب أما المؤمول لا كان باقع هناك أثر عن عمر الخطاب رواه بنبي شيبة في المصنف يقول لقد علمت متى يهلك العرب إذا بلغ ابناء بناتي فارس ولا أجد أحد سبحان الله هذا الأثر أشد انطباقا عليه من المؤمول لأنه سبحان, سبحان الله هو من ابناء بنات فارس وهو اول من ترجم الكتب وهناك كلمة سبب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكأنها للجويني يقول ما أظن الله يتجاوز على المأمون ما صنعه في هذا الأمة بترجمة الكتب ترجمة كتبه الفلسفة وهي التي أدخلت علينا شرع عظيم أن نعاني منه إلى الآن ثم إنه كان متشيعا وفيه ميل للتشيع بل دخل عليه بعض المحدثين وهو, وهو, وهو يصف عمر بالحمق على قضية المتعة وان كان هو رجعا هذا وكان يريد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة أنه كان يريد أن يسلم الخلافة لموسى الكاظم أو علي الرضا لا أذكر الآن لتشييعه ولكن منعه ولهذا بقية التشيع بقيت في المعتصم أيضا المعتصم صنف له كتاب في إباحة المتعة موجود إلى الآن وأيضا له كتاب في تكفير معاوية وذكر الطبري في تاريخه أن المعتصم كان يريد أن يعلن لعنة معاوية على المنابر فقيل له إن في هذا استعلاء للعلويين وهو عباسي والعلويون كانوا يعني ينافسونهم عن الحكم فترك فلا تدري يعني أيهم أشد يعني تركه وأنفعله فعلى العموم يعني ذكر بن في روث العقلة أن الإمام أحمد يعني كان يقول رحم الله المعتصر لما كان يعني يقطع من جلده الذي تعفن من شدة الجلد فكان يقول رحم الله المعتصر فهذا فيما يبدو أن الإمام أحمد كان يعذره بالجهل وكان يراه متأولا بخلاف والده المأمون لا هذا, هذا كان عالمه بل, بل كان حاذقا يعني ممتحن الناس إلا بعد ما مات يفيد بن هارون لأن يفيد بن هارون كان له هيبة وكان يعرف أنه على غير مذهبه فانتظر حتى مات يفيد بن هارون وما علم المسكين أن في الأمة هو أجل من يفيد بن هارون هذه هو أحمد بن حمد بل يعني كان هناك احتمالية ثورة على المعتصب بثوي أحمد ولكن يعني ذكر ابن جوثي في مناقب احمد لطيفة قيل للناس أن أحمد مات من الجلد فهاج, فهاج الناس أرادوا أن يقتحموا القصر وكاد يعني المعتصب فأحمد كان فعلا مغشيا عليه من شدة الظور وكان عند أحمد عم يشبهه فاخرجوا عم احمد للناس الشبيه قال ها هذا احمد ما فيه شيء <تصفيق> انا رايتهم في الناس سكنه احمد انت عارف انت نعم احمد احمد طيب هسكن الناس ويمتحن الناس على قدر ايمانه يبدو ان ايمان الرجل هذا كان قويا جدا يعني هذا خبر والاخبار لا يدخلها النسخ والاخبار لا يدخلها النسخ وانما هذا خصص وفهم من خلال النصوص الأخرى فإن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقال فسماهما طائفتين مؤمنتين مع وقوع القتال بينهم وفسروا الخلود في هذه الآية بطول المكس وروى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس أنه جاءه رجل يسأله قال كان لي ابنة عم أو امرأة كان يحبها فخطبته يقول فغيرت عليها فقتلتها وهو ندم فقال له ابن عباس ألك أم قال لا قال لك خاله قال نعم قال في برها فإني لا أعلم إلى آخر خبر لكن ورد حديث في مصد إمام أحمد معناه ذنبان لا يغفران الشرك وقتل المرء المصد فمعنى أنه لا يغفر والله أعلم أن الإنسان أن المؤمن إذا كان له على أخيه مظلمة أمكنه التحلل منها ما دام حيا كذلك؟ ولكن إذا قتل اذا قتلت أنت الشخص ظلمته متى تتحلل منه فيقتص منك, منك ورد في الحديث الثابت من حيث عاصم بهزل عن الزرفي ما أذكر عنه بن مسعود أول ما يقضى به بين الناس في الدماء كما يقول جند من استطاع منكم الله يحول بينه وبين الجنة كف دم حرام يسكبه بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبله لا يزال المر في فسحة من دينه ما لم يصد من حرام وفي سنن أبي داود من قتل مؤمنا مغتبطا بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فهذه يعني في التشديد في هذا الباب غير وما يدل على أن قتل المؤمن ليس كفرا عدم تكفير علي للخوارج مع أنهم من, من أشد الناس سفك للدمان واليوم قرأت كلمة عجيبة لابن حذب يذخر من الخوالج يقول لم يعجبهم عثمان ولا علي وأرادوا رجلا مثل عمر ثم ولوا عليهم أعرابيا يقولوا على عقبيه اسمه عبد الله بن وهب الراسبي يقول لم يعرف بفضل ولا علم وهذه حال عجيبة عند الخوالج فعلا يعني ما أعجبهم صحابه ثم ولوا ولوا امثالها او ثم يقول لا استغرب هو يقول لا استغرب من, من راسه ذي الخويصر واليوم يعني هذا ذكرني من باب ما يعني من وجهي بما يعني يفعله بعض الناس يقيم ثوره وتسفك دماء وتنتهك اعراض ثم إذا نجحت الثوره وجدتهم فرحين مغتبطين جدا وكانه سيولع عليهم عمر بن عبد العزيز متى يلبث الوضع الا ان يكون كما مضى او شر منه والله هذه يعني عجيب <تصفيق> نعم على قران منتجع كانه جزمه نعم احسنت احسنت نعم هناك فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخراوي ذكر هذه القاعدة المهمة الضرورية شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله تعالى فذكر أنه قد يعاقب الإنسان في الدنيا ويكون في الآخرة ناجي ومعذورة وضرب, وضرب عدة أمثلة منها الفئة الباغية الفئة الباغية يقاتلها الإمام وهم الذين يعني خرجوا بتأويل سائغ وكانوا خارج قبضة الإمام وكان عندهم شوكة وولوا إماما عليهم في قول بعض إحلي العلم وهذا أيضا يبدو أنه شرط ما اعتبر حقا فقال هؤلاء يعاقبون في الدنيا وفي الآخرة وذكر مثالا أن كثيرا من الفقهاء أوجبوا الحد على من شرب النبيذ والنبيذ ليس خمرا فريعا وإنما هو شيء يسكر إذا كثر النبيذ ثمي نبيذا من أنه ما ينبد فيه قطعة من تمر أو رطب أو فاكهة ويوضع في إناء معين يتخمر فيشربه المر إذا أكثر من سكر هذا يجيزه فقه أهل الكوفة أهل الرأي يجيزونه في غير العنب أما في العنب والعنب عندهم كثير وقليله لا يجوز فيقول الشيخ الإسلام من تيمية أن كثيرا من أهل العلم قالوا أن من يشرب النبيذ وإن كان متأول عامة فهو يجلد حفاظ على الشريع العامة وضرب مثالا ثالثا قال داعية البدعة يعاقب وإن كان في نفسه متأولا لماذا حفاظا عن مصرح العام وضرب مثالا رابعا في الرجل الذي أصاب حدا ثم تاب رفع عمره لولي الأمر هو تاب زنى مثلا ولكنه تاب وهذه التوبة يغفر له بها وإن لم يقم عليه الحد فتكون إقامة الحد عليه رفع الدرجات ليست كفارة وبالعكس قد يكون الإنسان في الدنيا مصونا وفي الآخرة مهانا كالمنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره يقول قتاد هؤلاء هم المنافقون في الدنيا يقولون لا إله إلا الله في الدنيا يقولون لا إله إلا الله ثم يناكحون المؤمنين وتفانوا دماؤهم حتى إذا جاءوا في الآخرة يكونون حكمهم حكم الكفار بل هم في الدرك الأسفل من النار مع أنهم في الدنيا نحن كنا نعاملهم معاملة مسلمين لا نعرف إلا بيظهروا نفاقهم فهذه المثلة بل مثلا أهل الفترة يقول بالقيم في طريق الهجرة لا يسمون مسلمين اتفاقا ولكن قد يكون منهم ناجي وقد يكون منهم من ليس ناجي وبعض أهل العلم يذهب إلى أن بعض الكفار الأصليين الذي لم تبلغ الدعوة هو اسمه في الدنيا كافر وقد يكون في الدنيا ناجيا الذي لم تبلغه الدعوة لا. وكان بأيوة رأي تبارك الله فيك فلا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي نعم قد يكون حكم الدنيا والأخروي متفقا إنسان هو كافر في الدنيا اسمه كافر وقائم عليه الحج في الآخر يذهب الجهنم متفق الحكم لا اشكال وقد يكون ثاني مسلم مؤمن مقدر مصون وفي الاخره يذهب للجن لكن هذا ليس دائما وليس مطلقا فالشيخ الاسلام يقول قد يكون مجتهدا ما يكون مبتدعا معذورا ثم مبتدع هو مبتدع لكن المعذور نشا في بيئه بدعيه قال بمقال. قال داعيه البدعي وعاقبه وان كان في نفسه متاولا وهذا من أنصاف أهل السنة حتى نحن ذكرنا أن علي رضي الله عنه لم يكفر خوارج معنا نكفره لأن هذا المثال لا تخضع للأهواء وإنما تخضع لأدلة القائمة عند الإنسان ما هو مثل بعض الناس تتكلم علي تكلم عليك تمدحني أمدحك لا هو الأمر ليس هكذا وإنما الأمر دين هو كفرك هو خرج عن الحد في التعامل معك أنت لا تضبط الأمر بضابطه وتحكم بالميزان العدل لهذا ابن القيمة في النونية يعني قال أبياتا لا أحفظها معناها أننا نحكم عليكم بالعدل ولا نبالي يعني بظلمكم لنا وتكفيركم لنا بأخذنا بظواهر الكتاب والسنة فنقول أنكم على أقسام وذكر منهم أقسام يعني ذكر أنهم يعني منهم من أقيمت عليه الحجة ومنهم من لم تقم فمن أقيمت عليه الحجة هذا يكفر ومن لم تقم فهذا على قسمين قسم تمكن من العلم وقسم لم يتمكن فمن تمكن من العلم توقف فيه ابن القيم وفي رسالة أخرى لا يراه ملحق بالذي قامت عليه الحجة ومن لم يتمكن على قسمين قسم الراكن للباطل لا يريد أن يفارقه وقسم يقول يعني أنا لو وجدت خير من هذا لا لقلت به فرآهم أنهم لا يستمون هذا هو العدل وهذا هو الأنفاف وهذا هو المنهج السلفي في التعامل وفي الحكم على الناس يعني يعني ذكر شيخ الإسلام من تيمية قاعدة جميلة في الفتاوى على أن الإنسان إذا ظلمك لا يجب لك أن تظلمه شخص كذب عليك يجب تكذب عليه لا شخص سب أمك لا تسب أمه تسبه هو يعني أمه هو لا علاقة له شخص سرق منك بعض الناس يفهم جزاء سيئة سيئة مثلها هكذا بيطلق و يخرج على مسأته الظفر تخريجات غريبه لا هذا خطا فهل السنه الانصاف وهل يكذب شخص ايش تموت افتسافه هذا نحن نعلن على نحن نتكلم بالحق وبما نراه حقا ولا يعني ندخل بهذه المعمعات وهذه الامور ولا يعني نسى الله عز وجل أن, أن, أن ينزهنا من الظلم ولا ذكر شيخ السلام من تيمين أكثر ما يقل من الخطأ عند أهل السنة او ذكر الحنابلة في أمري المضالغة في الإثبات عند بعضهم ممن يعني أثبت صفات في نصوص لا تثبت منكرة كثاني أبي يعلم سواك إثبات اللهوات وغيرها وإن ثبتت لم تقتضي تجسيما الثانيه يعني المبالغه في الانكار على المخالف وتجاوز الحد في الحكم عليه وهذه لا تفهم الفهم الخاطئ لا بعضهم كان يبالغ فمنهم من كان مثلا كما من يعني من, من لا يترضى على يفيد ويترحم عليه هذا يبدعه يضلله مثل أتباع الشيخ عديم المسافر الهكاري فأنكر عليهم شيخ السلام وبعضهم كان يضلل من لا يومن بحديث الشاب بل يعني وقع هذا من بعضهم فالشيخ قوم هذا ويعني أوضح على طريقة أهل السنة ولكن ليس معنا هذا أن يصير عندنا رهاب من الحكم على المخالف بما يستحق لا هذه الأحكام من باب العقوبات الشرعية والعقوبات الشرعية قال شيخ هذه كالأدوية والمريض يحتاج أن يتداوه وكون الدواء يعني كريه الطعم وكذا هذا لا لا يعفيك من تناوله ومن يعني قال لا تعاقب الناس العقوبات الشرعية بحجة أنه أنه خائف عليهم هذا كمن يقول لك أترك المريض لا تعطيه دواء سيثلف سيهلك لهذا كلام القيم الجليل في كتاب الروح في الفرق بين المدارات والمداهنة فضرب لها مثلا قال المداري هو الذي إذا رأى في صاحبه دمولة او كذا جلس يعالجه كل يوم شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تزول تماما يقول أما المداهن يأتيه ويقول له يعني أخفها عن أعين الناس وليس عليك بأس ان شاء الله حتى يعني تكبر الدملة وتؤذيه وربما قتلت فأهل السنة أهل المدارات ما هم أهل المداهنة نقف خلاص طيب يا. هذا وصل لله والسلام <تصفيق>